تكلمنا على الاعراب لغه واصطلاحا وقد ذكرنا ان له معاني كثيره وقد جمع بعضهم بعض المعاني في قوله بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الاعراب في اللغة اللغه جعل كما بينا الاعراب اصطلاحا ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركه أو سكونين أو حرفين أو حذف ثم ذكرنا أن الإعراب أين يقع يقع في آخر الكلمات وهو بتعاقب العوامل على الكلمات او الكلم أو الكلم ولذلك قلنا هو تغيير أواخر الكلم من أجل ماذا من أجل اختلاف العوامل الداخلة عليها ثم ذكرنا أن الإعراب ينقسم إلى لفظي وإلى, معن وإلى معنوي والمصنف تمشي مع شيخه أبي حيان تكلم على ماذا؟ على المعنوي ولا ينبني على هذا الفرق شيء فتقول مثلاً في قولك جاء زيد. جاء فعل ماض مبني على الفتح زيد المرفوع بنفس الضمه هذا اعراب لفظي وفي المعنوي تقول وعلامة رفعه فتجعل الحركه علامه الاعراب بينما في اللفظ تجعل الحركه هي نفس الاعراب نفهم هذا ثم بينا ان هذا التغيير ينقسم الى قسمين إما أن يكون لفظا وإما أن يكون تقديرا ولذلك قلنا لفظا أو تقديرا ثم ذكرنا التقديري وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما تعذر وإما الاستثقال وإما المناسبة تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فاخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد ياتي محمد ويغزو من جحد وذكرنا سواء كان الإعراب سواء كان الاعراب لفظيا او مقدرا وسواء كانت الالف موجوده او محذوفه وسواء كانت الياء موجودة أو محذوفه كل هذا تلخيص للدرس السابق ثم وقفنا على قول المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة مع هذا التلخيص يظهر مما سبق في الدرس الماضي كما يقول خالد الازهري أن لآخر أن لآخر كل من الاسم والفعل المعربين ثلاثة أحواء. أن لآخر كل من الاسم والفعل المعربين ثلاثة أحواء. وأن الانتقال من الوقف إلى الرفع ومن الرفع إلى النصب ومن النصب إلى غيره ماذا يسمى؟ هذا هو الإعراب. الانتقال من حالة الوقف إلى حالة النصب ومن حالة النصب إلى حالة الرفع عفوا من الانتقال من الوقف إلى الرفع ومن الرفع إلى النصب ومن النصب إلى غيره ماذا يسمى هذا؟ يسمى الإعرام وأن تلك الأحوال تلك الأحوال المنتقل إليها تسمى ايش? أنواع الإعرام فالرفع نوع والنصب نوع والخفض نوع والجزم نوع فلذلك تسمى ايش؟ أنواع الإعراب والمصنف سماها أقسام الإعراب وهذا حقيقة أم مجاز؟, مجاز لانه استعمال اللفظ في غير محله كما هو معلوم أما إذا استعمل اللفظ في محله فهي حقيقة وبما انه قال وأقسامه أي وأنواع الكلام عفوا وأنواع الإعراب وفي السابق وأقسامه ثلاثة أي وأجزاء الكلام وركزوا معي جيدا فإذن هذه الأحوال التي تنتقل من الوقف إلى الرفع ومن الرفع إلى النص ومن النصف إلى غيره ماذا تسمى هذه الأحوال؟ ماذا تسمى هذه الأحوال؟ أنواع الإعرام تسمى أنواع الإعرام كما قال خالد الأزهري في شرح متن من جره أنا قبل أن أدخل في كلام المصنف أحب أن أسأل بعض الأسئلة ضرورية أولاً كيف نعرف الإعراب بل كيف نعرف النحو بصفة عامة كيف نعرف الإعراب أو قل بل كيف نعرف إيش؟ النحو بصفة عامة افهموا هذا جيداً وسيفيدكم إن شاء الله في علوم الآلة <تصفيق> افهموا الجواب السؤال لعله واضح فإذا كان السؤال واضحا فأقل إذا سئلتم كيف نفهم الإعرام أو إذا سألك بصفة عامة سؤالا فضفاضا كيف نعرف النحو فقل له النحو أو الإعرام قياس وميزان هكذا النحو او الاعراب قياس وميزان وهذا القياس وهذا الميزان يتبعه الطالب والطالبة يتبعون ماذا الطالب النجيب والذكي واللبيب والالمعي يعرف المقياس ويعرف الميزان فيقول هذا فاعل وهذا مفعول بماذا يعرف ان هذا فاعل وهذا مفعول بماذا yes. بالمعنى القياس كيف يقيس القياس والميزان القياس والميزان فالطالب الذكي النجيب يعرف أشه؟ يعرف الفاعل من المفعول بماذا؟ بالمعنى أكلت التفاحة لا يمكن أن تقول التفاحة فاعل لأنها هي ما أقول فهي بالمعنى مفعول به ضربت زيدا لا يمكن أن يجعل زيدا فاعلا حتى لو فاهمت أن الفاعل مرفوع على أصل الغالي أصل الغالي الفاعل مرفوع والمفعول منصوب لكن رواه ولا يقاس رواه ولا يقاس يعني هذا مروي على أن الفاعل منصوب والمفعول مرفوع هذا لا يقاس عليه خرق الثوب المسمارة من الذي خرق الآخر؟ كسر الزجاج الحجرة فإذن هذا يقاس عليه لا يقاس عليه فلذلك قلنا أن نحو ميزان وقياس ركز معي ميزان وقياس إذا قيل لك كيف تعرف الفاعل من المفعول به قل بالمعنى وكيف تعرف المبتدأ من الخبر ماذا تقول؟ بالمعنى, بالمعنى. واش معنى المعنى في المبتدأ والخبر؟ المحكوم والمحكوم عليه أو المسند والمسند إليه كيف تعرف النعت من المنعود؟ كيف تعرف؟ بالمعنى, بالمعنى أي معنى؟ الأوصاف الأوصاف يعني بالوص فإذن كله بالمعنى وكيف تعرف العمدة من الفضل؟ بالمعنى أيضا يعني في تمام الفائدة من غيرها فإذا كانت الفائدة تامة ثم جاء بعد ذلك اسم منصوبا فنقول هذا الذي جاء منصوبا فضله هذا في الأصل الغالب وكيف تعرف المضافة من المضاف إليه هذا هو ما يسمى عندهم به القواعد التأصيلية مشي مجرد يعني نمشي الكلام ونحل وخلاص التأصيلية بماذا تعرف هذا بماذا تعرف الفاعل من المفعول به إذا سئلت وبماذا تعرف المبتدا من الخبر وبماذا تعرف النعت من المنعوت وبماذا تعرف العمدة من الفضله بماذا تعرف بالمعنى؟ ثم كل واحد تعطيه ما يناسبه من المعنى تعطيه ما يناسبه. المبتدى من الخبر نعطيه ما المحكوم والمحكوم عليه أو المسند والمسند اليه النعت نعطيه أيضا ماذا؟ الأوصاف نعرفه في الأوصاف. نعرفه في الأوصاف. صف لي كذا وأنت تذكر من الأوصاف. صف لي كذا الأوصاف. نعرف العمده من من الفضلة نعرف أيضا العمده عليها. يعني البني الكلام عمد الكلال لا يمكن أن نحذف شيئا مما هو من العمد بينما الفضل قد نستغني عنها والفضل معنها ايش زيادة على العمد بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدا خبره وما بقي ايش ماذا يسمى يسمى فضله يسمى فضله ركزوا معي هذه القواعد مهمة ولهذا أحببت أن أذكرها هنا لأننا في باب الإعراب إذن بماذا نعرف الفاعل من المفعول وبماذا نعرف المبتدا من الخبر قلنا الفاعل من المفعول نعرفه بالمعنى المبتدا من الخبر نعرفه بماذا بالمحكوم والمحكوم عليه او المسند والمسند اليه وبماذا نعرف النعت والمنعوت من العطف في الاوصاف في الاوصاف نعرفه في الاوصاف وبماذا نعرف العمدة من الفضلة العمدة عليها الكلام لا يمكن ان نستغني عن ولا ما نستغني لا نستغني لا يمكن ان يكون مبتدا بدون خبر قد يكون مقدر لكنه لا يكون تماما لا ولا يمكن ان يكون الخبر بدون مبتدا قد يكون مقدرا لكن بدونه مستحيل ثم ايضا بماذا نعرف المضاف والمضاف به فاذا كل هذا يعرف بماذا هذه الانواع بماذا تعرف نعرف احكام كل نوع بعد ان نعرف معنى الكلمه المفردة اذا قيل لك بماذا تعرف هذا وكيف تعرف احكام كل نوع من ما ذكرنا كيف تعرف هذا سؤال كيف تعرف احكام كل نوع من الانواع التي ذكرنا نقول له نعرف ذلك بعد ان نعرف الكلمه المفردة او نعرف عفوا نعرف معنى الكلمه المفردة ونعرف معنى الجملة المفيدة آن ذاك ممكن أن نعرف الإعرام آن ذاك ممكن أن نعرف الإعرام أتذكرون قاعدة كنت ذكرتها وكررتها عدة مرات ولعلكم الآن ستصلون إلى مغزاها ابن عصفور لما قيل له اعرف لنا هذا ماذا قال؟ بين لي المعنى وبين لك الإعرام بينني المعنى أبين لك هل فهمتم الآن ركزتم الآن فيما ذكرت فإذا الآن إذا سمعتم قول ابن عصفور وهو إمام في النحو حتى قالوا بدأ العلم بعلي وختم بعلي بدأ النحو بالإمام علي وختم النحو ايضا بعلي ابن عصفور فلذلك إذا قلنا بينني المعنى أبين لك الإعراب تكون قد فهمتم ما قلنا من القاعده التي بماذا نعرف الاعراب نعرفه بقياس وميزان بماذا نعرف الفاعل من المفعول نعرفه بالمعنى بماذا نعرف المبتدا والخبر نعرفه بماذا بالمحكوم والمحكوم عليه بماذا نعرف النعت من المنعود نعرفه في الاوصاف وبما هكذا الى نفهم ماذا هل فيه اشكال ما فيه اشكال الان بعد ان ذكرنا هذه القاعده وهذه الفذله كما يقولون وهذه الطوطاء إذا قيل لك وانت طالب علم وتجتهد في معرفة قواعد النحو التأصيلية وقيل لك اعرب لي لفظه مفرده أو اعرب لي جملة مفيدة فإذا قال لك اعرب ماذا هل تتسرع إلى الإعراب؟ إياك لا تتسرع إلى الإعراب خذوا هذه واجعلوها نصب عيونكم التسرع في الاعراب قرين الخطا التسرع في الاعراب قرين الخطا الا بعد ان تعرف المعنى فاذا قال لك بين لي اعرب لي هذا المثال سواء كان لفظه مفرده او كان جمله اعرب لي هذا المثال ماذا تقول له بين لي المعنى ابين لك الاعراب لأنه لا يمكن ان تعرب وانت لم تفعل المعنى لا بد ان تفهم معنى المثال ليتم لك اعرابه لان الاعراب ينبني على ماذا ينبني على معرفه المعنى كما قال ابن عصر فاذا كنت تجهل المعنى ماذا تعرب ماذا تعرب لا تعرب شيئا والشان في النحو او في الاعراب كما قال القائل ركزوا في هذا مسألة القياس إنما النحو قياس يتبع هكذا قال القائم بيت وهذا البيت أصبح من الأنثال إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع هذا القياس في كل علم ينتفع به فهمتم هذا البيت؟ found هذه little هذا المعنى الذي نفهمه من هذا البيت والذي يحمله هذا البيت هذا المعنى الذي يحمله هذا البيت يجر ذيله على كل علوم الاله ركزوا معي هذا البيت ليس خاصا بعلم النحو بل يجر ذيله على كل علوم الاله لاحظتم كل علوم الاله فهذا مثلا هذا البيت يبين لنا أن علوم الاله هي علوم يقاس عليها علوم الآلة علوم يقاس عليها لا لاحظوا لا بد من هذا القيد علوم الآلة هي علوم يقاس عليها في الأصل الغالب لا بد بهذا القيد علوم الآلة علوم يقاس عليها في الأصل الغالب ومن غير الغالب فقد تكون هذه القواعد سماعية والسماع كما يقولون يقتصر عليه يحكى ويقال كما سمع وما لا فلا ما ينبغي ان تقيس عليه فلذلك عندنا علوم الاله قواعدها اما مقيسه واما سماعية معنى مقيسه قياس وميزان يعطيك مثالا واحدة وانت تقيس عليه الباقي أنت تقيس عليه الباقي كما قال ابن مالك في خلاصته في باب المبتدا لما ذكر مسوغات الابتداب النكره فقال و في الخير خير وعمل عمل بر يزين و ما الم يقال و ليقاس ما الم يقال يعني ايش معنى اصبح هذا العجوز من كلام مينامك و ليقاس ما الم يقال او نصف العجوز نصف العجوز و ليقاس ما الم يقال لان العجوز بر يزين وليقسم لم هذا العجوز كاملا لك. لكن نصف العجوز وليقسم لم يقر اصبح من الامثال ولاحظ وهذا لعله يكون من التبرع الامثال يقولون الامثال لا تتغير الامثال لا تتغير ولذلك قال قالوا في البلاغ ومثلا وفي السعر ومثلا يدعى ولا ينكر ومثلا يدعم ولا ينكب معنى أنها لا تتغير ابدا فالنمالك قال وليقاس ما الميقال فأصبح هذا الشطر العجوز أصبح من الأمثال وليقاس ما الميقال والأمثال لا تتغير يعني كما هو معروف الصيف ضيعت اللبن تبقى هكذا مكسورة هذه الحركة لا تتغير فأنت كذلك إذا تكلمت عن قواعد النحو. أنتم إذا تكلمتم عن قواعد النحى أو على أي قواعد من قواعد علوم الآم ماذا تقول؟ واليوقاس؟ استحضر دائما هذا نصف العجز ماذا تقول فيه؟ واليوقاس ما لم الموقع؟ أنا ذكرت لك بعض الأمثلة وقس عليها ما لم أذكر ما لم أذكر هذا هو علم إيش؟ هذا هو علم النحى. وعلم النحوي وعلم الإعراب ميزان وقياس هذا ممكن ان نستخلص من ما سبق قاعده ونقول علم النحوي ميزان وقياس يقاس عليه او سماع يقتصر عليه يعني ما يقال في النحو ايضا ركز هذا يعني هذه القاعده في النحو وهل التجرد لها على كل العلوم قلنا نعم فلذلك نقول ما يقال في قواعد النحو وفي علم النحو وفي علم الاعراب يقال ايش في الصرف بالدرجه الاولى على القول بان النحو والصرف غير متلازم غير متلازم واذا قلنا بانهما متلازمان فسنرى مثلا ايش معنى هل النحو والصرف متلازمان متلازمان النحو والصرف شيء واحد ولا النحو علم مستقل والصرف علم مستقل هذا سؤال هل النحو والصرف هما متلازمان ام لا الجواب نقول المساله خلافيه بين علماء النحو والصرف او نقول في المساله خلاف مشهور في المسألة خلاف مشهور ولا تلمسون هذا هذا الفرق الدقيق في تعاريف العلماء لعلم النحو اصطلاحا لعلم النحو اصطلاحا فلما عرفوا علم النحو من جهه الاصطلاح جعلوا الصرف والنحو شيئا واحدا هذا بعضه ومنهم من جعل الصرف قسيما له معنى قسيما مقابلا له قسيم مقابلا له مستقل. مستقل ولذلك معلوم لديكم وقاسم الشيء مقابل له في عموم هكذا أفرزه فاذا جعله بعضهم لاحظ ركز جعل النحو الصرف جعله واحد علما واحد جعله علما واحدا هناك من العلماء من جعلوا النحو قسم مستقل والصف قسم مستقل ولاحظتم ولذلك الصحيح انه ان يقال ان علم النحو غير علم الصف إن علم النحو غير علم الصف هذا هو الصحيح مساله خلافيه لكن هذا هو الصحيح فلذلك ماذا نقول في تعريف علم النحو؟ ركزوا معي في التعريف الذي سبق لكم لا بس أن أعيد التعريف وقد سبق ان قلت لكم بأن هذا التعريف سنحتاجه وإحفظه علم النحو استرح ماذا قلنا فيه؟ علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك سبق هذا طيب نقول او نقول بالتعريف آخر الذي ذكرنا لكم قواعد علم النحو قواعد, قواعد يعرف بها احوال ماذا احوال الكلمات العربيه أحوال الكلمه العربيه اعرابا وبناء وما اشبه ذلك اما ان نقول علم باصول واما ان نقول قواعد يعرف بها احوال اواخر الكلمات العربيه احوال احوال ولاحظوا لان الحاله تتغير الحاله تتغير فقد كان الاسم موقوفا ثم صار مرفوعا ثم صار منصوبا ها ومن النصف الى غيره فلذلك علم بوصول يعرف بها احوال اواخر الكلم اعراضا وبناء وما شبه ذلك او ان تقول قواعد احفظوا هذين التعريفين ضروري وانا حاولت وقلت لكم احفظوهما وان شاء الله سنذكرهما مرة أخرى احفظوا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخذ الكلم إعراب وبناء وما ذلك أو نقول قواعد يعرف بها أو علم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعراب وبناء وما, وما أشهدها إذن الله وبناء هذا تعريف من هذا تعريف الصفر ولا تعريف الله إنه. إذن هذا هو تعريف النحو واضح فاذا ركزتم في علم النحو ركزوا معي جيدا اذا ركزتم في تعريف النحو من جهه الاصطلاحي ماذا نعرف به الله خيرك احسنت نعرف به اخر الكلمه ماذا نعرف من اخر الكلمه هل هي معربه المبنية. ام مبنيه هل هي معربه المبنية. ام مبنيه لاحظ اخر الكلمه هل هي معربه هذا اخر الكلمه كيف هو مبني زيد اخر الكلمه كيف هي محربة في إشكالهم؟ ما في إشكال إذن فعلم نحن نعرف به أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء إعرابا وبناء ركزوا وفي التعريفين قلنا إعرابا وبناء لأن البحث في آخر الكلمة في الكلمة الاخيره لأن الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية حتى إن حالتها تتغير المعربة وليس المبنية تتغير من وقف إلى رفع إلى نصب إلى جر إلى غيره هذا ما ماذا يسمى يسمى أنواع الاعراب يسمى أنواع وهو المتكلم عليه طيب عرفتم تعريف علم نعم طيب اذا قلنا هناك من قال بأن علم النحوي وعلم الصرف متلازمان لاحظ هناك من قال لا كل مستقل كل له قواعده وضوابطه فيما يبحث فيه وفي العوارض التي يبحث فيها فالان فهمنا على ان علم النحو نعرف به ماذا احوال احوال اواخر الكلمات العربيه من ناحيه ماذا الاعراب والبناء وما اشاله طيب وماذا ماذا نقول في تعريف علم الصف؟ على القول انه علم مستقل ركزوا معي جديد إما نقول علم بأسر كما قلنا أو نقول قواعد يعرف بها سياغ الكلمات المفردة قواعد يعرف بها سياغ الكلمات كلمات سياغ الكلمات ماذا المفردة إيش هو مما ليس بإعراب ولا بلا لاحظتم هل هو قسيم له أمه تلازم قسيم لان ماذا قلنا في تعريفه قواعد يعرف بها صيغ الكلمات المفردة يبحث في المفردة نعم مما ليس نعم نعم ولا نعم بينما نعم يبحث في ماذا يبحث في الكلمات المركبة واحد يبحث فيه كلمة تش المفردة واحد يبحث فيه كلمة المركبة المركب عرفتم الآن عرفتم الآن الفرق يعني قلت ماذا قلت لكم قلنا بالتعريف يمكن أن تعرفوا الفرق وأن تعرفوا هل المذهب الأول الذي قال متلازمان هو الصح أم المذهب الذي قال هما قسيمان والصحيح أنهما قسيمان وأنتم بإذن الله عز وجل إذا أمعنتم النظر في التعارف التي ذكرنا في تعريف النحوي علم النحوي وفي تعريف علم الصرفي ماذا أي نتيجة توصلتم إليها الآن أنه ماقس النحس ما واحد بحكمنا واحد يبحث في الكلمات العربية المركبة يعراب الوبيناء واحد يبحث في كلمة المفردة في سيارة كلمة المفردة ما ليس بإعراب مما ليس بإعراب ولا منها. طيب صيغ الكلمات قد يقول القائل يعني عثمان قد يسأل يقول ماذا تعني بصيغ الكلمات المفردة ماذا تعني بصيغ الكلمات المفردة نعني بها ابنيتها وهيئاتها نعني بها ابنيتها وهيئاتها يعني هذا لاجي التقريب اكثر انما ماذا قلنا يعرف بها ماذا نعرف بها صيغ الكلمات المفردة مما ليس بالعرب ولا بنا ايش معنى صيغ الكلمات المفردة انا لم افهم صيغ الكلمات ماذا تعني بها يا فلان نعني بها ابنيتها وهيئتها ويعني سيغتها وهيكلها ويعني قل ما تشاء صيغه البنيه شيء واحد اذا بالنظر الى الفنانين وبالنظر إلى العلمين نقول الفن لأن الفن يطلق على لكن للأسف الآن أصبح الفن شيء أساء استعماله عندهم الرقص فن عندهم العري فن عندهم الأغاني فن عندهم وهذا فن إبليس بينما هذا فن نعرف به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعندما نقول للفنين لا يذهب بالك إلى ما هو معلوم عند أهل القلاعات عند أهل الشطح والنطح إنما نعني به العلمين المستقلين علم النحوي وعلم إيش وعلم الصرف فيمكن أن نقول إن هناك فرقا ركزوا إن هناك فرقا بين علم النحوي وعلم الصرف في ماذا؟ في ماذا؟ سعد صمر. إن هناك فرقا بين علم النحوي وعلم الصرف في ماذا؟ في الكلمات في الكلمات لاحظت؟ في الكلمات واحدة مركبة واحدة مفرد. واحده في الاعراب واحدة لا ليس في الاعراب إنما في الهيئة والبنية والصيرة مفهوم؟ في إشكال؟ واضح إذن إذن ماذا يعني بقولنا؟ إن هناك فرقا أكثر فأكثر قد يقول قائل ماذا تعني بقولك؟ إن هناك فرقا بين علم النحو وعلم الصف في الكلمات أنا لم أفهم ماذا تعني بهذا نعني به ركزوا معي إن أصول الكلمات أصول الكلمات للتبيين أكثر وحتى إذا قلت بعد ذلك وهل بعد هذا البيان من بيان أكون قد أعثرت للتبيين أكثر قلنا إن هناك فرقا بين إيش؟ علم النحو وعلم الصرف في, ماذا؟ الصرف في, ماذا؟ في الكلمات ماذا نعني بالكلمات وصول الكلمات ركزوا معي وصول الكلمات كيف تكون وصول الكلمات إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة فإن كانت مفردة فهذا يقال له ماذا ما الذي يبحث فيه علم الصرف, علم الصرف. وإذا كانت مركبة فهذا يقال له ماذا علم النحو علم النحو واضح الأمر سهل بإذن الله العلوم كلها سهله إذا كان الله يقول ولا قد يصرنا القرآن للذكر يصرناه فكذلك آلته وآلاته هي ميسره سهلة إنما الأستاذ إذا كان يفهم يستطيع أن يبلغ بطرق يسهل العلم يقرب العلم الشيخ ينبغي أن يقرب العلم أما إذا كان يصعب العلم فهذا لا يصبح أن يكون معلما سهل العلوم على الناس سهل ليكون طالب العلم ولا ليكون طالب العلم ولا المخلد ولا المخلد ولسيا ما إذا كان ممن يراعي وداد لحظة ممن يراعي وداد لحظة ثم إذا كنت تدرس لا تنتظر مدحا ولا شكورا ولا جزاء درس لله عز وجل فلذلك ماذا قلنا؟ هل اتضح لديكم الفرق بين علم النحو وعلم الصرف طيب اذا لو قيل لك بين الفرق بين علم النحو وعلم الصرف كيف تجيب لأعرف هل فهمتم ولا لا كيف تجيب كيف تجيبون لو قيل لكم عرفوا او بينوا الفرق بين علم النحو وعلم الصرف ماذا تقول علم النحو يبحث في أواخر مش الكلمات أواخر الكلمات العربية بالعوارض التي تطرأ على الاسم أي هي العوارض التي تطر من فاعلية ومفعولية وإضافة وغيرها هذا الطرق الذي سبق لنا هو الذي سميناه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها هذا ماذا يسمى يسمى وَمَّا علم الصرف فما هو علم بِأَحْوَالِ أَبْنِيَّةِ الْكَرِيمَةِ ليس لها ليس لها ماذا؟ مما ليس إعراباً ولا بنا مما ليس إعراباً ولا بنا مفهوم؟ أو أكثر من هذا التصريف يبحث في الكلمة الثابتة أكثر من هذا وهذه قاعدة مهمة هذه قاعدة مهمة وفائدة مشبكة ينبغي مشبكه بماء الذهب يقال التصريف يبحث في الكلمه الثابته والنحو يبحث في الكلمه المتغيره والمنتقله او المتنقله جائز وجه لاحظتم وهذا اوضح واذا لم تفهموا بهذا وما اظنكم تفهمون الفرق بعد هذا ها واضح يوسف آه. في اشكال طيب واضح يا عثمان ماذا قلنا ماذا قلنا السيد صمد التصريف, التصريف يبحث يبحث في, في الكلمه الثابته, الثابتة. الثابتة. يبحث لماذا قلنا ثابتة طيب. لانه إما ليس اعرابا ولا, ولا بنا والنحو في ماذا يبحث في الكلمه المتغيره والمتنقله يعني كانت واقفه زيد ثم صارت مرفوعا عندما طرا عليها عامل الرف ثم صارت منصوبا عندما طرا عليها عامل النصب ثم صارت مجرورة وهكذا ودواليكم فماذا حتى انني أذكر أن ابن جني بكسر الجن أن ابن جني اللغوي وغيره قال من الواجب على من أراد معرفة النحن أن يبدأ بلاه ركز مع السائق صمد في هذه المساله وتنبه لها جيدا من الواجب على من اراد ان يتعلم مع أن يعرف من اراد معرفه النحو بماذا يبدا يبدا بمعرفه التصريف اولا لماذا لان معرفه ذات الشيء الثابته ينبغي ان يكون اصلا لمعرفه حاله المتنقله أليس كذلك؟ بلى إذن الحال التي تكون ثابتة لا تتغير ينبغي أن نتعلمها اولا قبل الحال المتغيرة والمنتقلة لاحظتم؟ اذا طالب العلم بماذا يبدأ إذن؟ يبدأ بعلم الصرف أم بعلم النحو؟ بعلم الصرف لكننا رأينا العكس يبدأون بعلم النحو ثم بعلم الصرف لماذا؟ أجاب ابن جني قال لأن علم الصرف هذا الضرب من العلم وهذا النوع من العلم لما كان عاويصا صعبا يعني صعب أن به الطالب والطالب يحتاج إلى شيء يعني سهل شيء يبتدئ بها لتقريب العلم لكن عندما يدخل إلى الصرف فلذلك بدأه بعلم النحو أولا ثم جئ بعد ذلك بعلم الصرف لماذا قد يكون الطالب حصل له ماذا ارتيار الارتيار الرياض الارتيار في النحو فيكون قد وطأ نفسه للدخول إلى علم عويص ويكون له معين على معرفة أغراض ومعاني علم التصريف وعلى تصرف الحال إذن ولعلكم لو رجعتم إلى عبارة ابن جن يعني أنا ذكرت بعضها بلفظه وبعضه بمعنى أن عهدي بها قديم إذن ماذا فهمنا من هذا؟ فهمنا أن الطالب ينبغي أن يبدأ بعلم الصرف أولاً لماذا؟ لأن معرفة ذات الشيء الثابته لها أصل لها أصل لمعرفة حال حال حال المتنقلة لكن بما أن الصرف علم عويص وعلم صعب صعب أن يبدأ به الطالب فبدأ بماذا؟ أو بدأ الطالب بمعرفة علم النحو اولا واضح؟ ثم بمعرفة الصرف فيكون الصرف بعد أن يتروض تروض بعد ان يتروض الطالب في قواعد النحو لماذا ليوطن نفسه للدخول الى علم عويص عريض صعب هو علم إيش؟ علم الصرف اما لو دخل الى الصرف ابتداء لما فهم شيئا لخرج منه كما دخل لخرج سفر كف لم يساعده السبب أنا ذاك مستحيل أن يصل إلى مادة النح. مادة النحم. إذن هذا معرف. طيب. أنا أحب أن أسأل سؤال. جعلنا على القول الثاني علم صافي علمًا مستقيلي. وبتعريفه وبحكمه الذي ذكرنا لكم يكون هذا القول هو الراجح. يكون هذا القول هو الراجح. وبتعريف النحو وبذكر بعض قيوده يكون هذا القول هو الراجح أيضا واضح؟ لا. طيب فعليه يكون ركز معنا الصفه يكون إيش؟ يكون علم النحو من علوم اللغة العربية ويكون علم الصرف من علوم اللغة العربية لأن أنا ممكن أسأل سؤال إذا جعلنا علم الصرف نوعاً من أنواع علوم اللغة العربية وعلماً نحوي نوعاً من أنواع علوم اللغة العربية أنا أحب أن أسألكم سؤال وإنما أذكره هكذا وأمر به مرور الحاج بوادي محسن فقط وإنما إن شاء الله إن كان في العمر بقية في مرحلة أخرى نقف مع كل فن ولعلنا إن شاء الله لماذا لا ندرس كل فن من هذه الفنون المعروفة بعلوم اللغة العربية سؤالي إليكم كم هي عدد علوم اللغة العربية؟ هذا سؤال كم هي عدد علوم اللغة العربية؟ الجواب هي كثيرة ولكن المشهور منها كم؟ اثنى عشر نوع اثنى عشر نوع هذا هو المشهور لأنها هي أنواع كثيرة لكن المشهور الذي يدخل في علوم اللغة. علوم اللغة من علوم اللغة العربية كم قلنا له؟ اثنى, اثنى, اثنى عشر طيب مثلا يعني المشهور منها اثنا عشر نوع طيب أحب أن تستخرجوا هذه الأنواع حتى بدون تعريفاتها وتعريفاتها ستأتيكم إن شاء الله لأن الدخول إلى تعريفاتها ربما الدخول إلى ضوابط كل علم وهذا يكلفنا كثيرا ولا ربما نبعد المجعة ولا ربما نخرجوه عن الـ الله. الـ الـ الله. المرحلة التي نهجنا وهي المرحلة الأولى اذكر الأنواع التي ذكرنا علم النحب هذا إنما تقول أولاً علم النحب أو نقول أولاً نبدأ بالأول اللغة العربية يدخل فيها إيش؟ اللغة العربية هذا النوع الأول ماذا يدخل فيها؟ لا يدخل فيها جميع أصولها وفقهها وما له علاقة بها ولذلك تعلمون الثعلبي وغيره الثعلبي عنده كتاب هناك كتب في أصول اللغة العربية ومعاني اللغة العربية كتب مستقلة انه هو علم مستقل فالأول هو اللغة العربية ماذا يدخل في هذا النمو؟ يدخل فيه جميع أصولها وفقهها وكل ما له علاقة بها هذا إيش؟ نوع النوع الثاني الصرف وقد ذكرنا لكم تعريفه النوع الثالث النحو وقد ذكرنا لكم تعريفه وعندما نقول النحو على من جعله علما مستقلا لأن هناك من جعل النحو واللغة علما واحدا وهذا غير صحيح هذا غير صحيح يظن البعض أن النحو واللغة شيئا أن النحو واللغة واحد. لا هذا صحيح هذا غير صحيح مثلا كتب اللغة التي تعتني بمعاني بمعاني الكلمات هذه اللغة بينما النحو يعتني بماذا باعراب الكلمات وبناء الكلمات إذن كل مستقل كل علم مستقل كم هذا ثلاثة, ثلاثة أنواع لأربعة. ثلاثة أنواع. ال الكرة النوع الأول ما هو؟ اللغة, اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة فيها جميع أصولها وفي طيب والثاني ثم هناك والثالث ثم, لا. لا. ثم الاشتقاق. رابع. هذا كم؟ الرابع. الرابع. الاشتقاق هذا نوع رابع. ثم يأتي يأتي أيضا الخامس علم المعاني. ثم سادس علم البيان. ثم السابع علم الخط من البديع يدخل في هذا ها الباء علم الخط حتى هذا داخل في انواع علوم اللغه علم الخط داخل في انواع علوم اللغه ثم علم إيش العروض علم العروض ثم يليه علم القافيه او القواف علم القافيه كم نوعى؟ تسعة تفع. تسعة؟, تفع. تسعة. لا لا عشرة وتسعة؟ نعم. تسعة نعم. العاشر قرض الشعري قرض الشعري ما معنى قرض الشعر؟ هذا لا بأس بما أنني أزعم أنني أقول الشعر في بعض أحيان قرض الشعر هو الاتيان بالكلام الموزون المقفى الاتيان بالكلام الموزون المقفل هكا كما يقول هذا الشعر الذي يقال الشعر الحر القارئ شنو هو القارئ هو الشعر المنظوم ولكن الذي يقوله الان العلمانيون والاشتراكيون والحداثيون هذا الشعير المهضوم اما ان يكون الشعر المنظوم وإما ان يكون الشعير المهضوم كما أسميه دائما يعني يقول واحد يأثن بكلام فيها فحش لا هو منظم ولا يحزن يقول قصيدة لفلان أو لفلان هي في الحقيقة هي كذلك ولكن بدون يقف بالعين, بالعين عصيدة وليست قصيدة هي عصيدة وليست قصيدة أما لو كانت قصيدة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قواف وتحتاج إلى ان تكون على البحور الشعرية المعروفه التي وضعها الخليل لاحظ فاذا هذا كم قلنا العاشر الحادي عشر انشاء الخطب إنشاء الخطب والرسائل والمحاضرات كل هذا يدخل في القسم الحادي عشر انشاء الخطب والرسائل والمحاضرات هو علم مستقل هو علم حتى انشاء الخطب والرسائل والمحاضرات علم مستقل ولذلك يقراو كتاب المحاضرات لي للسيط فإذا قلنا كم هذا عيش وط إنشاء الخطأ والرسائل والمحاضر قد يكون الرجل عاليا لكنه لا يستطيع أن ينشئ خطبه قد يكون الرجل عاميا ممكن أن يلقي خطبة يهز بها المنابر هز يهز أعواد المنابر ولكنه لا يفقه شيء في دين الله فالبعض يظن أنه عندما يصعد الواحد على المنبر ويقول خطبة مرنمه منمقة منظومة يعني يقول هذا خلاص هو إمام زماني يحفظها من, من أوليها إلى آخرها ثم بعد ذلك ماذا يقول لو سئل في دين الله عز وجل لما عرف أن يقول الله اعلم يعني الله المستعان هذا الله الخطبة من علامة الساعه كثرة الخطوة من علامة الساعة أما قلة الفقهاء أيضا من علامة الساعة إذن كم النوع ذكرنا؟ الحدق الثاني عشر التاريخ الثاني عشر التاريخ والتاريخ له مزايا وقد ذكر العلماء مزايا ولكن لا تهموني الآن هذه المزايا يعني إيش معنى التاريخ؟ معرفة أخبار الأمم السابقة لتتعظ بهم ومعرفة تقلبات الزمان بمن مضى لتحصل لك ملكة, ملكة, ملكة التجارب والتحرز من مكايد الظهر فيفصل الله لنا ما فعل مع الأمم الماضية لنتطعي وللتثبيت وللتحرز من مكايد وقد ذكر السخاوي في كتاب الإعلان الإعلان, الإعلان هذا كتاب رائع وقد طبيع يقرأه وسطر يذكر مزايا التاريخ وإن كان نسي أن يذكر التثبيت التثبيت حتى من مزايا التثبيت ينثبت به فؤادك وفي آيات كثيرة إذن كم نوع من أنواع علم اللغة ذكرها؟ إثنان عشر نوع وقد جمعها بعضهم في بيتين نحون وصرف وعروض ثم قافية نحون وصرف وعروض ثم قافية كم ذكر في هذا الصدر؟ نحون وصرف وعروض ثم قافية وبعدها لغة وبعدها لغه قرض وانشاء قرض وانشاء هذا البيت نحو وصرف, نحو وصرف وعروض ثم قافيه وبعدها لغه قرض وانشاء لاحظ خط بيان هذا البيت الثاني خط بيان معان مع محاضره خط بيان معان مع محاضره يعني محاضره اعد خط بيان معان مع محاضره ماشي مع مع محاضره يتزل البيت والاشتقاق لها الاداب اسماء لها الآداب أسماء هذه جمعها بعض العلماء بعض العلماء هذه الانواع يا اخواني ركزوا معي هذه الانواع كلها قد يقول قائل ما ننوى لهذه الانواع نقول له هذه الانواع كلها تبحث عن اللفظ العربي لاحظتم هذه الانواع كلها تبحث عن اللفظ العربي من حيث ماذا السؤال هذه الانواع التي ذكرنا لكم كلها تبحث عن اللفظ العربي لكن إذا سئلت من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ من حيث ضبطه وتفسيره وتصويره وماذا آخر؟ وسياغته إفرادا وتركيبا إفرادا صرف وتركيبا نعم من حيث ماذا سعد صمد؟ من حيث ضبطه وتفسيره وتصويره وسياغته افرادا, وتركيباً, إفراداً وتركيباً, وتركيبا إذن في إشكال واضح طيب إذا سئلتم في ماذا تبحث هذه الأنواع التي ذكرنا مرة أخرى إذا سئلتم يعني ونريد جوابا أسهل مما ذكرنا نريد جوابا واضح ونحن كلنا مبتدئون في هذا العلم في ماذا تبحث هذه الانواع التي ذكرنا الانواع الاثنا عشر في ماذا تبحث هذه الأنواع كلها تبحث في اللفظ العربي من حيث ماذا من حيث ضبطه وتفسيره واعرابه وافراده وتركيبه ونظمه وتصويره وخطبه وانشائه نحن ذكرناه مختصرا لكن لو قيل لك في ماذا تبحث بالتفصيل في ماذا تبحث بالتفصيل ماذا تجب تقول هذه الأنواع من جهة التفصيل كلها تبحث في ماذا في اللفظ العرام من حيث ضبطه ومن حيث تفسيره ومن حيث إعرابه ومن حيث إفراده ومن حيث تركيبه ومن حيث قلنا إفاده نعم ومن حيث نظمه ومن حيث تصويره ومن حيث خطبه ومن حيث إن شاءه. واضح؟ يوسف في إشكال؟ طيب هناك سؤال آخر قبل أن ندخل في كلام مصنف هناك سؤال آخر هل هناك نوع من هذه الأنواع التي ذكرنا حقها التقديم؟ أحمد سعيد نعم هو سند يوسف هل هناك نوع له حق التقديم الجواب نعم علم الصف كما كما قال الأخ محمد بل ينبغي أن نقول كان المفروض وال وليس كل مفروض يتحقق وليس كل مستحق شيء يعطى استحق وليس كل من استحق الشيء يعطى مستحق كان المفروض ماذا أن يكون؟ أن يكون الصرف أولاً أو لكنه الذي أخره ما هو؟ الذي أخره ما. السبب ماذا أخره؟ صعوبة فهمه. سنت كونه علماً عويصاً لذلك صعوبة فهمه كما قال. الأخ عبصمت فماذا فعلنا؟ بدانا بالنحو لماذا ايش هي العله لترويض لترويض الطالب ليكتسب ملكه يستطيع بها ان يفهم أن يدخل الى ايش الى النص يوسف واضح فهمت؟ طيب ولما كان كذلك استحق النحو ماذا التقديم مع ان حقه التأخير التاخير معانا حقه التأخير تركزوا مع جيل النحو حقه التأخير والصرف حقه التقديم أو نقول بعبارة أدق الصرف حقه التقديم والنحو حقه التأخير وقدمنا النحو واخرنا ما حقه التقديم لصعوبته وقدمنا النحو لترويغ الطالب ترويغ عثمان لترويض الطالب ليسهل عليه أن يدخل إلى علم الصفر واضح في إشكال الآن تلا نبتعد أكثر ندخل إلى كلام المصنف ماذا قال المصنف؟ وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم إلى آخر كلام المصنف أنا كعادتي في المرحله التي سبقت مع الاخوه كنا نقوم بإعراب كلام المصنف اولا لكن هذه المره لا نقوم بالاعراب الا في بعض الاحيان نحتاج الى اشياء لنبني عنها المعاني وكما قلنا سابقا الاعراب ايش هو ميزان وقياس لماذا تعرف الاعراب بالمعنى بالمعنى او باشياء اخرى التي سبقت لكم فماذا طيب هنا وأقسامه حرفه ماذا؟ قد سبق لكم استئناف استئناف أحسنت استئناف ماذا؟ بيان بياني أحسنت ما هو ضابط استئناف البياني؟ الاستئناف لكم ينقسم بياني ونعم إذن هكذا أحبكم أن ما هو ضابط الاستئناف البيان البياني؟ سؤال موجود سؤال مقدر يعني هو المعنى وصل ولكن الحقيقة احفظها كما هي هو الواقع في جواب سؤال مقدر استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر ايش معنى هذا كأن قائلا قال للمصنف وما هي أنواع الإعراب ما هي أنواع الإعراب وما هي أقسام الإعراب فقال وأقسامه او اقسام أنواعه ما هي لاحظ فاذا هناك سؤال مقدر فلذلك هي الواو ضابط الواو والب... ال... الاستئناف البياني ماذا نقول هو هو الواقع في جواب سؤال المقدر اولا ان سئلتم الى كم ينقسم الاستئناف ينقسم الى قسمين عند النحو ينقسم الاستئناف الى قسمين استئناف بياني واستئناف نحوي طيب ما هو ضابط الاستئناف البياني الآن قل لي ما هو ضابط الاستئناف البياني هو في جواب سؤال مقدر. طيب هذا ما هو ضابط الاستئناف النحوي البيان واضح لكن ما هو ضابط الاستئناف البيان النحوي عفوا استئناف نحوي ها نحطن الجواب الاستئناف النحوي عكس الاستئناف البيان ها عكس الاستئناف البيان ماذا قلنا في الاستئناف البيان والواقع في جواب سؤال ماذا نقول ما ليس واقعا اخر النحوي ماذا مالي ليس في جواب جواب عكسه قلنا عكسه مثلاً أعطني مثال جاء زيد وخالد هل هذه هناك جواب سؤال مقدر؟ لا لا أبداً فهو عكس وضد لاستئناف البيع واضح؟ لا. واضح في إشكال؟ طيب قد يرد علينا سؤال كما سبق لكم عند كلام المصنف وأقسامه ثلاثتهم وركزوا معي جيداً لأننا أحببت وسمينا هذه الدورة التوضيحات الجليلة لحل الفاضل الأجرمي وأنا عندي كتاب طويل في المسألة ولكن التوضيحات الجليلة لحل الفاضل الأجرمي فلذلك في بعض الأحيان ترونني أركز على فقرات المثل فقرات المثل وهي هذه الفقرات كلها زبدة النحل زبدة النحل فهنا قال المصنف وأقسامه أربعة بينما فيما سبق ماذا؟ وأقسامه ثلاثة. ثلاثة ثلاثة سؤالي هنا أنت, أنت نفسك إذا قرأت تقول قوله وأقسامه مذكر أقسام القسم مذكر ولا مؤنث مذكر أربعة وثلاثة كيف هي سواء فيما سبق أو الآن فيما سبق اقسام وثلاثة الآن وأقسامه أربعة أربعة مذكر ولا مؤنث مؤنث كيف يصح السؤال كيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر كيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر المفروض أن يقول وأقسامه ثلاث ثلاث لاحظتم هل فهمتم سؤال لا أعيد سؤال نعم ما هو سؤال يعني المصنف قال وأقسامه ثلاثة كيف يصح الإخبار بالمؤنث على ماذا؟ على المذكر, على المذكر. مع أنه لا بد من الط مطابقة بين المذكر والمؤنث. لا يمكن تقول أن تذكر المبتدى مذكر ثم الخبر مؤنث. أين المطابقة؟ لا بد من المطابقة، ها؟ إذن هل هنا هنا موجود المطابقة؟ إذن شنو هو السؤال؟ عيد السؤال كيف يصحب الإخبار <تصفيق> بالمؤنث, بالمؤنث عن مذكر الجواب أن نقول إن الأقسام مؤنث أيضا الأقسام مؤنثة أيضا لكنه تأنيث مجازي معنوي لكنه تأنيث مجازي معنوي وليس حقيقي التانيث ان التانيث إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون مجازي معنوي وطبعا تفصيل هذا في باب الفاعل في خلاصة ابن مالك شان يرجع له في فائده ومتاع المهم الذي يهمون الآن أن نعلم أن نعلم ان هذاش نادي هذه التانيث مجازي يعني معنى ان الاخبار بالمؤنث على المؤنث هذا هو حاط يوسف اذا هو الاخبار عن بالمؤنث عن المؤنث إذن فيكون كلام المصنف سليما واقسامه ثلاثه ما أربعة اربعه يعني ثلاثه او اربعه يعني معنى ان نحن نتكلم على واقسامه ثلاثه ثم هنا وأقسامه أربعة يكون سليم ولا لا؟ يكون سليم أقسامه أربعة رفع ونصب إلى آخر المصنف يقول وأقسامه أي قسمة هذه؟ أي قسمة هذه؟ سبق بينا إذا كنتم فاستحضرون التقسيم السابق أن القسمة ثلاثية فأي قسم هذا؟ هل النوعي أم الجزئي أم العرفي؟ سبق هذا عند قول المصنف وأقسامه ثلاثة فقلنا القسمة هنا ثلاثية ما لا ثلاثية؟ القسمه اما ان تكون جزئيه او نوعيه او عرفيه هنا نوعيه احسن وش فهمت ولا رميتنا غير رابط طيب الجزئيه كيف نعرف هذه الانواع الثلاثه بالضابط الضابط سبب ان قلنا نحن قياس وميزان ما هو ضابط القسم الأول أو القسم الأولى الجزئية يصح اطلاق جزئية التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه شنو هي القسم الجزئية يد التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه وبالمثال يطلق المقال سبق ما قلنا بان الكلام ينقسم الى كم الى قسمين كلام في اللغه كلام في وقلنا بان الكلام في السلاح لا يمكن ان يكون كلام في السلاح الا اذا كان فيه قيود اربعه قيود اربعه ما هي ما هي سعه هذه القيود اللف التركيب الافاده والوضع العام طيب اذا اختل قيد من هذه القيود او لا ركزوا معي هل يطلق على قيد من قيود الكلام بأنه قسم بأنه كلام مفيد ألا أم لا يطلق؟ لا كلام مفيد. لا يصح اطلاق اسم المقسوم على كل جزئه. هذه القيود الأربع هل يصح اطلاق اسم المقسوم عليه؟ لا. لا يمكن. هل اللفظ وحده يقال له وكله في سلاح النعوين هذا ما؟ هل المركب وحده يقال له وكله في سلاح النعوين؟ هل الوضع العربي وحده يقال له وكله في سلاح النعوين؟, النعوين؟ لا. إذن فلذلك قلنا ماذا قلنا هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسم اسم المقسم يعني أن تقول إن كلا في السرعة النهائية يعني قيد واحد من هذه القيود الأربعة تقول فيه إيش كلا في السرعة النهائية هل يمكن ولا ما يمكن لا يمكن لاحظتم؟ وماذا قلنا في الضابط؟ هي التي لا يصح قول إطلاق اسم المقسم على كل جزء من أجزائه بل لا بد من هذه الاجزاء الاربعه والا كان كلاما في السلاح اللغويين وليس كلاما في السلاح النحويين لاحظوا هذا؟ اذا القسمه الجزئيه اين تكلم عليها المصنف فسال سبحان قولوا لكلام المصنف القسمه الجزئيه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالواضح القسمه النوعيه القسمه النوعيه ما ضابط القسمه النوعيه ما ضابطها هي نقول هي التي يصح اطلاق اسم, اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. ماذا قال في المصنف ساتصرف ماذا قال في المصنف اقسمه ثلاثه لا هي التي يصح إطلاق اسم المقسم على كل جزء من أجزائه الرفع وحده يقال له إعراب ولا لا؟ نعم النصب وحده يقال له إعراب ولا لا؟ نعم الخفض وحده يقال له إعراب ولا لا؟ نعم الجزم وحده يقال له إعراب ولا لا؟ نعم. إذن ركزوا معي في ضابطها هي التي يصح إطلاق اسم المقسم اسم المقسم هو الاعراب أنواع الإعراب. على كل جزء من أجزائه الأربعة فالرفع وحده يطلق عليه إعراب ولا لا نعم, نعم. النصب وحده يطلق عليه إعراب ولا لا نعم الجر وحده يطلق عليه إعراب ولا لا نعم الجزء وحده يطلق عليه إعراب ولا لا نعم. نعم. اذا عرفتم الان ضابط ولا لا قول يوسف ضابط هي التي يصح اطلاق اسم المقصوم على كل جزء من اجزائه ايش هي شنو هي قول أجزاء الرفع والنصف, والنصف, والنصف والخف والجز جميل هذه القسمة إيش هي؟ ماذا نسميها؟ النوعية. نوعية بقيت لنا قسمة العرفية الاعتباريه طيب هذه القسمة السعدة الصمد القسمة النوعية ماذا قال فيها المصنف ماذا قال فيها المصنف واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم كل نوع كل قسم من هذه الاربعه يعتبر ايش اعرابا فهمت يا بتمن انا اسال حتى قبل ان انتقل الى القسم الثالث اسال اولا لأرى اذا كان مفهوما ننتقل عندنا القسمه الاولى ما هي الجزئيه, الجزئية. ما ضابطها هي, هي التي لا يصح اطلاق اسم المقسوم على كل جزئين من اجزائه ماذا قال فيها المصنف الكلام, الكلام هو اللفظ, هو اللفظ المركب المفيد, المفيد بالوضع لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزئه هل لفظ وحده ويطلق عليه اسم المقسوم يعني ايش هو اسم المقسوم كلا في الصرع النحوي هل يقال هذا كلام الصرع النحوي لا هل المركب وحده ويطلق عليه اذا لا يصح واضح طيب عندنا نوعية ايش هي النوعية؟ هي التي صح إطلاق اسم المقصوم المقسوم على ميزان كل جزء من, من اجزائه الرفض وحده يطلق عليه النصب وحده يطلق عليه يطلق عليه اسم المقسوم وكذلك الخف وكذلك الجزم. ماذا قال في المسلمة؟ قال المسلمة رحمه واقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. جيد الآن ننتقل إلى القسمة باعتبار الرفع ما ضبطها؟ ضابط وركز وجين هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يصح طارة اخرى ولا يصح طارة اخرى ها لاحظوا قل لي الان هي التي يصح إطلاق اسم المقصوم عليه طارة ولا يصح طارة اخرى الاسم وحده يطلق عليه اسم مقصوم بانه ناقصا الكلام ولا لا جوابنا زيد القائم زيد القائم يقال له كلام في السلاح ولا لا الجواب نعم وهو مركب من من قسم واحد ما هو؟ اسم زيد الاسم قائم اسم ما بك خائف الأمر واضح سهل وطالة لا يصح إطلاق اسم المقسوم عليه الفعل وحده ويطلق عليه اسم مقسوم لا لا يطلق قام هل يصح اطلاق اسم المقسم عليه؟ الجواب لا. بل هالحرف، بل هالحرف، هل الحرف يصح اطلاق اسم المقسم عليه؟ لا. ابدا مستحيل. فاذا ماذا نقول؟ فهمت حسن؟ فهمت الايش؟ كتحرك راسك فقط. وأقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف. هذه قسم اعتباري فقط. على قول. ها؟ ركز الاسم أقسم الكلام ما كم هي؟ ثلاثة قلنا بالاستقراء والتتبع ان كلام العرب الذي يتخاطبون به لا يخرج من ثم الكلام إما أن يكون ذات هو الاسم وإما أن يكون حدث هو الفعل وإما أن يكون واسطة هو الحرف إذن أقسم الكلام كم هي؟ اسم وفعل وحرف هل يصح أن أن نركب الكلام ويكون مفيدا من اسم وحده نعم. الجواب نعم زيد قائم زيد اسم قائم اسم إذن هو مركب من ماذا؟ من, من اسم وحده معا؟ وقد ولكن هل يمكن أن يتركب من الفعل وحده؟ لا. لا إذا قلنا لا يمكن أن يتركب من الفعل وحده من الحرف لا يتركب من مبيئة لا واحد معا؟ في إيش وقد يتركب من فعلين من حرفين وفعل واسم يعني بالثلاثة قد قام زيد واضح لا. واضح وقد يتركب من الثلاث ولا يطلق عليه ولا يصح إطلاق اسم المقصوم عليه إن قام زيد أن يقام له كنابس إن قام زيدون معنا أمرك بماذا من حرفين وفعلين واسمين فلذلك قلنا طارة يصح إطلاق اسم المقسوم عليه وطارة لا يصح ولذلك قالوا وأقسامه أي أجزاء الكلام طارة يتركب من بعضها وطارة لا يتركب من بعضها وطارة يتركب من كلها وطارة لا يتركب من كلها حتى ولو اجتمعت ولهذا قالوا من مجموعه هذا من جميعها وهذا مساله منطقيه ايضا يقولون كل بني تميم يحملون الصخره العظيم هذه كليه المجموعيه ولا الجميعيه كل بني تميم يحملون الصخره العظيم ركز مع يوسف ركز مع عثمان كل بني تميم يحملون الصخره العظيمه الصخره العظيمه يحملها كل بني تميم بنو تميم فيهم الزمن وفيهم المرض وفيهم النساء وفيهم الاطفال وفيهم يعني اللي هو لا يستطيع ان يتحرك فالمرض بكل يوم المجموعي او الجميع المجموع المجموع طيب ربع وجل عندما يقول كل نفس ذائقة الموت جميع, جميع, جميع كل من عليها فان كلنا من مجموع ولا من جميع جميع, جميع. فالمقال المصنف أقسامه ثلاثة أي من مجموعها لا من جميعها يتركب قد يتركب من مجموعها مش يبدر من جميعها اسم يتركب من فعل واسم يتركب منه ما شير ضروري حتى يكونوا ثلاثة وقد يكونوا ثلاثة لكن بدون فائدة إن قام زي ذو. واضح حثم في إشكال طيب ماذا قال المصنف فعله وأقسامه, وأقسامه ثلاثة اسم وفعل, وفعل وحرف. هنا قال المصنف وأقسامه أربعة ما المراد الأقسام هذا ما المراد الأقسام أنواع الأربعة شيء أنواع الإعراب. من ماذا؟ ما هي أنواع الإعراب المقصود بها هنا في كلام المصنف الرفع والنصب والخفض, والخفض, والخفض والجزم, والجزم. والجزم ولهذا قالوا أقسامه أربعة رفع ونصب طيب ركزوا معي بارك الله فيكم على أن المصنف لم يتكلم على القابل الإعراب القابل بناء إنما تكلم على أنواع الإعراب عندنا ركز معي عندنا أربعة تسمى أنواع الإعراب وأربعة تسمى القاب القاب القاب ها. المسلم ماذا ذكرها؟ عند قوله وأقسم أربعة. ماذا ذكر عثمان؟ أنواع أنواع ذكر ماذا؟ أنواع الإعراب. هناك أبيات كثيرة لكن الذي أرى أن يحفظ. أبيات كثيرة في الأنفاذ هناك بيت جمعهم لكن غير الجامعة مانية جمع نوع الإعراب وجمع القار الإعراب أو أقول البيناء. القار البناء وهناك بيتان جمع أنواع العرب والقار البناء قلنا القار الإعراب لا القار البناء القار البناء طيب ولذلك اخترت لكم البيتين وعد ماذا يقول ضم سكون ثم فتح كسر ضم سكون ثم فتح كسر ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر رفع ونصب ثم جزم جر اعيد البيت انت ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جنب. ماذا فأنتم ضم سكون القاب البناء ألقاب البناء ضم سكون ثم فتح كسر ايش هذه تسمى؟ تسمى <تصفيق> ألقاب البناء ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر قال فشطره الأول للبناء لقم اكتب بسرعه ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر فشطره الأول للبناء للبناء ماشي للبناء مقصور البناء لقى ولاحظوا هذه الأبيات ما أظن أن هناك طالب ابتدى في علم النحو ولا يحفظون ولا أحب مرة أخرى عندما أستحثكم وأستحث همتكم وأطلع منكم أن تذكروا هذا أن تقولوا ما حفظنا هما بيتان ضم سكون ثم فتح كسره رفع ونصر ثم جزم جره فشطره الأول للبناء والثاني للإعراب حكما قد وجد هكذا حفظ لاحظتم أعيد البيتين لأن الإخوة معنا يسجلون أيضا البيتين وعند الامتحان أسألكم وتذكرون البيتين يلي. ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر فشطره الأول للبناء لقب للبناء لقب والثاني للإعراب حكما قد وجد واضح؟ قال المصنف رحمه الله واقسمه أربعة رفع رفع أربعة فيها إجمال ولذلك رفع كان بدل مفصل من مجمل رفع بدل مفصل من مجمل لا بد أن يكون فيه ضمير والضمير هنا اختلف فيه العلماء القنون إذا لم يستوفي جميع الوعمود منه أما إذا استوفى لا يحتاج إلى ضمير أو نقل الضمير محذوف أحد يعرف لا يهمون هذا إن شاء الله لعل لنا إليه عودة في المرحلة الثانية رفع لماذا سمي الرفعون رفع لماذا سمي الرفع رفع؟ لارتفاع الشفة لارتفاع الشفة عند النطق به ومعنى بعض الاخوه هم يعتنون بالقراءات معنى قالوا ها؟ لارتفاع الشفة عند النطق بها الرفع زيدون ارتفاع الشفة عند النطق بها فهم؟ ولماذا سمي الضم ضما لانضمام الشفتين عند النطق به ها لاحظتم الصم نعم ولماذا سمي النصب نصبا لانتصاب الشفتين عند النطق به بالنصب يعني ولماذا سمي الفتح فتحا لانفتاح الشفتين عند النطق به ولماذا سمي الخفض خفضا لانخفاض شفتين عند النطق به ولماذا سمي الجزم جزما لانجزامه ها شفتاين عند النطق به <تصفيق> واضح <تصفيق> اذا فهمتم الان ندخل في كلام المصنف عندما قال اقسامه اربعه رافعون سؤال لماذا قدم الرفع ولماذا بدا بالرفع اولا ها عمد سعد لعلك تريد أن تقول شيئا قل. إنه الغالب فيني الغالب فيني هو أن كلمة لا تخلق قول غير هذا إنه هو العمال تقريب هذا هو الجواب نعم صحيح من الجواب الأول حديثه شنو هو الجواب لماذا قدم الرفع. قدم الرفع على النصب أو لماذا بدأ بالرفع أولا ثم ثنا بالنصب ماذا يكون الجواب سأقسمك؟ نقول بدأ بالرفع وقدم الرفع لأنه عمدة والكلام على العمد مقدم والعمدة لا يخلو بها كلام أو لا يخلو منه كلام <تصفيق> العمدة لا يخلو منه كلام. لا يخلو منه كلام طيب سؤالي إليكم وأنتم ما شاء الله كلكم طلبة جانعي سؤالي إليكم وفيكم المجاز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وفيكم من هو في الطريق سؤالي إليكم ما هي العمدة عمد الكلام كلام يا ربط شنو والخبر والفاعل وال جميل جواب صحيح طبعا حتى هذا فيه كلام يعني في ابيات شعريه كثيره ولكن اذكر لكم بيت واحد ما هي عمد الكلام ما هي عمد الكلام الجواب عمد الكلام اربعه الفاء المبتدا والخبر والفاعل والناي قدمنا المبتدا لأنكم سيأتي إن شاء الله واختلفوا فيما له التأسر هل المبتدا هو أصل أم الفاعل هو أصل وهذا سيأتي إن شاء الله فماذا نقول هنا عمد الكلام كمية أربعة ما هي الموتدى والخبر الفاعل النائم وهذه الأربعة ماذا نسميها تسمى عمد الكلام أو نسميها أعمدة الكلام فإذا سمينا هذه الأربعة أعمدة الكلام والباقي ماذا نسميه؟ الفضلة الفضلة أحسنتم فضلة شنو هي الفضل؟ زياد. ومن عندما يأكل الإنسان يقول بقية فضلات ما فضلة زيادة. مش فضل لي عليكم شي حاجة طالب دائما نمثل بالأكل ما فضلة ها؟ <تصفيق> <تصفيق> اه نعم اذا ما بقي ومتى يكون نعم طيب يعني نقول ماذا نقف في المبتدا أو ماذا نقف في عندنا ماذا نقول عندما يأخذ المبتدا ماذا يأخذ يأخذ المبتدا ماذا خبر ويأخذ الفعل مبني المعلوم فاعل والمبني مبني المجهول نائمة وما بقي فهو فضل. فضل. طيب أنا أسأل سؤال أسأل سؤالا إنما سكنت لي. أسأل سؤال من يجيب الفضلات يمكن ان نستغني عنها أليس كذلك بل. بل هل ممكن أن تكون فضلة تشبه العمده لا يستغنى ها كيف حروف ها كيف حروف محمد سعيد ممكن ولا ما ممكن يعني ممكن يكون الفضله اللي هي زائده ممكن تكون عمده تشبه العمده ها فهم سؤال يوسف عمد الكلام مو وخبر والفعل الفاعل والفعل النائب إذا كان من المعلوم يحتاج إلى فاعل إذا كان من المجهول يحتاج إلى نائب أو ما يسمى عندهم الفعل الذي يسمى فاعله فإذا هذه تسمى أعمدة الكلام أعمدة الكلام لا يمكن أن نستغني عن أحدهما بينما الفضل نستغني عنه لكن السؤال هل ممكن أن تصبح الفضل من قبيل العمد؟ نعم. قد يأتي الخبر الذي هو عمد مكون. الفضل أنا نتكلم عن فضل. هل يمكن أن تصبح الفضل من قبيل العمد؟ يعني لا يمكن أن نستغني عنه. قول. لا. نعم. لا الجواب قد يصبح أو قد تصبح الفضلة من قبيل العمدة لا يمكن أن نستغني عنها وذلك كمثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما تكملت المعنى ولا لا؟ وش تكملت لعنى؟ نعم تكملت لعنى نعم تكملت لعنى إذن اللاعبين هذي اللاعبين ايش ما مقابلها في الإعراب؟ حال إذن الحال شونيك نقول اسم فضلة منصوب فضلة ليس كذلك؟ بلى كيف أصبح هنا؟ أصبح مقابل إيش؟ فممكن أن تقول لاعبين في الآية من قبيل العمدة لماذا؟ لأن الكلام متوقف عليه وإن كان الأصل في العمدة الاستغناء الأصل في العمدة عدم الاستغناء والأصل في الفضله الاستغناء فالعمدة شيء والفضلة شيء آخر إلا في بعض الأحيان فهم؟ واضح؟ عثمان واضح؟, واضح؟ صحيح فهمت؟ طيب عندي سؤال آخر هل يمكن نقلب الآن السؤال؟ نقلب السؤال اريد أن يكون الجواب مطابق للسؤال هل يمكن أن نستغني عن العمد؟ ها؟ هل يمكن أن نستغني عن العمد لا. لا. لا. لا. لا لا يمكن أن نستغني عن العمد لأنها سميت عمد فالحكم يؤخذ من الاسم. لكن الفضلات يمكن أن نستغني عنها تقول جاء زيد إذن فهمنا إيش إن زيد جاء راكبا هذه حالة كيف جاء جاء راكبا إذن يمكن أن نستغني عن راكبا كنا نستغني عن الحال لأن الحالة اسم منصوب فضله فضلة يعني نستغني عنها كما السياتي في كلام المصنف فيمكن أن نستغني عنها عن الحال ونقول جاء زيد وهنا تمت الفائدة ولا لن تتم الفائدة تمت الفائدة واضح في المحب في إشكال في إشكال طيب في إشكال اسمع لماذا ثن المصنف بالنصب؟ قال أقسامه أربعة رفع هو كلام نوع الاول فيه كلام لكن خليكم لعله إن شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع فيه أكثر لماذا ثن المصنف بالنصب؟ وأقسامه أربعة رفع ونصب ثن بالنصب لأنه قد يقع موقع العمده ثنا بالنصبي لانه قد يقع إيش؟ موقع العمده كما راينا في إيش؟ في الايه السابقه اما لائب او باطئه لاحظتم فاذا نقول ثنا بالنصبي لكونه يقع موقع العمدة. قد يقع موقع العمده, العمدة. واضح مم. طيب لماذا ثلث المصنف بالخفض اقسم اربعه رفع ونصب رفع ونصب وخفض لماذا ثلث بالخفض لانه من الخفض خاص بالدخول على الاشراف على الشريف شنو هو الشريف الاسم خاص بالدخول على الشريف ما حدثم الاسم يدل على الشرف لأن الاسم ما هو الاسم؟ علامة على مسمى، وضع علامة على مسمى، والاسم إما أن يكون علامة وإما أن يكون شرف سمو، ولذلك اختلفوا من العلماء قال كالكوفيين قالوا بأنهم مشتق من الوسمة وهي العلمة سيماهم في وجوهين وليس في جيوبين سماهم في وجوه بينما البصرين ماذا قالوا من السمو والعلو والارتفاع فالاسم يرفع صاحبه اسم يرفع صاحبه عندما تقول فلان العالم فالاسم يرفعه أما ثوبك قد يرفعك ولكن رفع ولهذا قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك و وثيابك ترفعك قبل جلوسك لو دخل واحد لا ما شاء الله هندان جميل تفضلهم لكن لو دخل واحد مسكين ما شاء الله يعني كحالتنا يعني ولا واحد لا يؤبه له لكن عندما يتكلم أنا ذكي يقول كل يقول له وتفضل لا يا شيخ فعلمك يرفعك فالاسم رفعه العالم رفعه ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات الحسية والمعنوية لاحظتم هذا فإذا الاسم يدل على ما؟ على الشرف أو يدل على العلمة من قال بأن الاسم مشتق من الوسم هو العلمة الكوفيون ومن قال بأن الاسم مشتق من السمو البصريون وما هو القول الراجح قول البصريين لأن الكوفيين وافقوا المعتزلة قالوا ان الله قبل خلق الخلق لم تكن له أسماء فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وعند فنائهم لا تبقى له أسماء تعالى الله عن قول معلوم كبير بينما البصريون قالوا لله عز وجل أسماء قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق حتى ولو فناء الخلق تبقى أسمائه فهو كان ربا قبل أن يخلق المربوبين وهو كان إلهاً قبل أن يخلق المألوهين وهو كان الباري قبل أن يخلق البرية لاحظ؟ هذا من جهه العقيبة ومن جهه الاشتقاق أن البصريين قالوا التصغير والجمع <تصفيق> يردان الأشياء إلى, إلى اصلها <تصفيق> ولهذا ماذا قالوا؟ واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسنية لاحظت هذا؟ فاذا لماذا قدم الرفع قلنا لماذا؟ لأنه عمد ولماذا قدم النصب؟ لأنه يقوم مقام لأنه قد يقوم مقام العمد ماشي يقوم قد يقوم لابد من قد لإن قد يقوم مقام العمد ولماذا قدم اخر الخف؟ ثل ثعفون بالخوف، لأن هو يعني خاص بالدخول على الاشراف ولذلك ماذا يقول المصنف؟ ولا خفض في الأفعال، ولا خفض فيها، يعني ولا خفض في الأفعال، ولم يبقى للجزم مرتبة إلا، <تصفيق> إلا التأخير، فناسبة. أين؟ فناسب أن يؤخر، فناسب أن يؤخر. ونقف على معنى الرفع لغتاً ومعنى الرفع استلاحاً فقد تعبت عليما الله ولعل إن شاء الله نكون قد فهمنا هذه الفقرات فإنساننا نعم ونقف عند ماذا؟ ما معنى الرفع لغة واستلاحة وما معنى النصب لغة واستلاحة وما معنى الخفر لغة واستلاحة وما معنى إيش؟ الجزء الجزم دغوة واستراحة وهكذا ثم بعد ذلك ندخل في باب معرفة علامات الإعراق وأظنكم قد فهمتم إن شاء الله وهذا هو المقصود وهذا هو الهدف وساعتان إلا 20 دقيقة فاسمحوا لي أنا متعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو